يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور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 Lهم mغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب شك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض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 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ minunsa, وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا ilmi مِنْ me وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرتسائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلن تأكلون لحم طري وتستخرجون حلي وتستخرجون حلي تلبسونها وتولف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لها يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغلب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من القبور إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشير ونذير إننا أرسلناك بالحق بشير ونذير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 ما أخذت الذين كفوا فكيف كان نكير؟ ألم تر أن الله أزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات ألوانها؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك Inna ma joo, joo, min joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, وَأَنفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَقْلٍ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Li uwa fejahum uduahum uja zidahum, mium fabuli, innahum uwa furun sako. Walla di, uħajna, illaika minalkita, إنا الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 Johalla فيها fihe, minne se on, minne se on, minne se on, minne se on, minne se on, minne on, minne عن الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نرجهن ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 جاءكم النذير فذوق فذوق فما للظالم من نصيب فذوق فما للظالم من نصيب الله عالم, غيب إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عالم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم أتيناهم كتاب؟ أم أتيناهم كتاباً فهم على بينة مِنْ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 إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما إنه كان حليما غفورا من غفورا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لأن جاءهم نذير لا يكون من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير.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 وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإذاَا جَ أَجَلُهُم فَإِن اللهََّ كَانَ بِعِبَدِهِ